الحمد لله عظيم الشان كامل السلطان ذي الرحمة الواسعة والغفران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن الذي نزل البيان والفرقان على سيد ولد عدنان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ظاهر البرهان الذي آتاه الله جل وعلا براعة البيان من آمن به واتبعه رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان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 واقتفى أثره إلى يوم الدين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما بدلت أو حرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي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 وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أيها الإخوة والأخوات هيا بنا لنواصل رحلتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء السابع عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور كان حديثنا في المرة الماضية والمحاضرة الأخيرة عن سورة العاديات ونحن في هذه الأمسية الطيبة المباركة سوف نعيش مع سورة تزلزل القلوب وتبكي العيون وتهز النفوس لكنها تزلزل القلوب الحية للميتة وتهز النفوس الزكية للقاسية وتبكي العيون الخائفة للآمنة إنها سورة تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة إنها سورة تصف مرحلة من مراحل الدار الآخرة إنها سورة قليلة الآيات وجيزة الكلمات لكنها بليغة المعاني قاطعة للأماني مذكرة بالفاني إن هذه السورة يا إخوة تحدث في قلوب المتقين زعزعة وتجعل في صدور الموحدين والولا وتثير في أعماء الخائفين والصالحين بلبلة إنها سورة الزلزلة وما أدراكم ما سورة الزلزلة إنها سورة جامعة فقهها بعض الناس على عهد سيد الناس صلى الله عليه وسلم واكتفى بها لفهمه الدقيق لكتاب الله ويا حسرة يا حسرة على عدم تدبل القرآن فينا ويا حسرة يا حسرة على عدم فهم كتاب الله عز وجل في صفوفنا إن اللسان قد أعجب وإن الهوية قد مسخت وإن الفطر قد انتكست إلا من رحم الله جل وعلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأعرابي البسيط الذي لم يلتحق بجامعة من الجامعات ولم يدرس في كلية من الكليات بل ولم يأخذه أبواه إلى المدرسة فأسمع الشيء اليسير من كتاب الله عز وجل فيكتفي بذلك فيقذف في قلبه الإيمان فيفقه كتاب الله وما سمع من القرآن حقيقة الفقه والفهم فكثير من الأعراب وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحفظون القرآن كاملا لا يحفظون إلا القليل القليل منه لأنهم علموا المقصود من هذا الكتاب العزيز ألا وهو الفهم الفهم الصحيح الذي يورث بعد ذلك أو ينبغي أن يورث التطبيق والعمل قلت ان هذه السورة سورة جامعة اكتفى بها أعرابي بسيط قد كبر سنه واشتد قلبه وغلظ لسانه كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عم رضي الله عنهما أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني يعني حفظني القرآن لأن فعل قرأ في اللغة العربية قد يراد به القراءة المجردة وقد يراد به الحفظ فبعض النصوص تأتي دالة على أن قرأ يعني حفظة وهذا بحسب السياق قال يا رسول الله أقرئني أي القرآن قال اقرأ ثلاثا من ألف لاميم قال يا رسول الله إنه قد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فقرأ من ذات حاميم فقال الرجل مثل ما قالته الأولى قال فاقرأ إذن ثلاثا من المسبحات منسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فقال الرجل مثل مقالته الأولى ثم قال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة سورة جامعة فيها جماع الأمور فيها غاية وجود الإنسان في هذه الحياة فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الزلزلة حتى إذا فرغ منها قال الأعرابي والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أزيد عليها أبدا ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الروجل أفلح الروجل إلى آخر الحديث انظروا إلى الفقه سورة قليلة الآيات وجيزة الكلمات لكن معانيها عظيمة أيها الإخوة إنها سورة الزلزلة التي تصف لنا بعض مشاهد الآخرة تصف لنا بداية يوم القيامة وخروج الناس من القبور وصفة صرافهم من الحساب ثم ختمت هذه الصورة ببيان عدل رب الأرباب ومسبب الأسباب إنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والذي ألاحظ أن القرآن المكي قرآن يهز فهو وجيز في الكلمات لكنه بليغ في المعاني بخلاف القرآن المدني الذي يغلب عليه في الغالب الكلام عن الأحكام وعن الأوامر والنواهي أما القرآن المدني فإنه يحرك الجبال تحريكا أما القرآن المكي فإنه يحرك الجبال تحريكا والقرآن كله في الحقيقة لو أنزله ربنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن المقصد في هذا المقام أن دلالات الآيات تتفاضل فبعض الآيات يكون لوقعها وتأثيرها أكثر من بقية الآيات فسورة الزلزلة تزلزل القلوب أكثر من آية التداين في سورة البقرة مثلا وهذا مقرر في علم التفسير تفاضل السور وتفاضل الآيات من حيث الدلالات لا من حيث المتكلم به فإن المتكلم به واحد جل الله وتبارك قال ربنا في هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها والزلزال معروف هو التحرك والاضطراب يعني إذا تحركت الأرض تحريكها واضطربت الأرض اضطرابها لماذا؟ إذانا بقيام الساعة إيذانا بنهاية التاريخ إيذانا بنهاية العالم وفناء الزمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وانظر وتدبر واعتبر فإن الرب عز وجل ما قال إذا زلزلت الأرض زلزالا لا قال زلزالها أضاف الزلزال إليها قال العلماء وذلك للتهويل والتعظيم فهي على عظم جرمها وعلى اتساع رقعتها وعلى عظيم سمكها وسمكها تتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها جميع الأرض بلا استثناء فلا تتزلزل قارة دون قارة ولا بلاد دون بلاد ولا مصر دون مصر بل جميع الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها يأمر الله جل وعلا هذه الأرض التي نمشي عليها بينما هي هامدة بينما هي خاشعة بينما هي ساكنة أن تتزلزل أن تضطرب أن تتحرك وأنتم تعلمون أنه إذا ما وقع زلزال من الزلازل في بعض البلاد إذا ما بلغ درجة معينة على سلمي ريشتر ماذا يحدث وماذا يحصل فما ظنكم بهذه الزلزلة المروعة التي لا زلزلة بعدها إنها زلزلة قيام الساعة قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم والأرض لها أحوال يوم القيامة ترج رجا وتبس بسا وتحرك تحريكا وتزلزل زلزلة بحسب ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وبحسب تعداد الآيات والصفات لهذه الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا ما زلزلت هذه الأرض يندك كل صرح شامخ ويخر كل جبل راسخ فإذا بناطحات السحاب التي تنطح بسطوحها السحب تخر على رؤوسها وحينئذ لا يستطيع, لا يستطيع أن يدعي أصحابها أن مسلما قد فعل ذلك لأن الذي فعل ذلك هو الله جل وعلا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا ما زلزلت الأرض زلزالها يندك كل شيء فإذا بالعمارات التي بنيت وشيدت بالحلال وبالحرام تسوى بالأرض فلا يبقى قصر مشيد ولا جدار قائم ولا ناطحة السحاب ولا سور ولا أي شيء الكل يندسر والكل يهدم والكل يندك بهذه الزلزلة التي هي بإذن الله وأمر الله وإرادة الله لهذه الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض, وأخرجت الأرض أثقالها وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى أثقالها هنا فمن العلماء من قال كنوزها لأن الأرض أودع الله تعالى فيها كثيرا من الكنوز ما علمه الإنسان وما لم يعلمه وقال بعضهم أثقالها أي الموت فيها لأن الإنسان على ظهر الأرض ثقيل وفي بطنها ثقيل قال الشنقيطي ولذلك سمي الثقلان الجن والإنس لثقاله ما في هذه الأرض وقال بعضهم أثقالها هي الأخبار التي تخبر بها والشهادات التي تشهد بها على العباد ولكن القول الصحيح أن أثقالها هنا هم الأموات إذا ما أخرجوا من بطنها وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما وهناك تفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقتضي التخصيص كما سيأتينا بعد قليل بإذن الله وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات والإنسان ثقيل ويودع في هذه الأرض إذا ما دفن تخرجه الأرض لكنه يسبق هذا الشيء أمور لا بد من ذكرها والتعريج عليها حتى يتسلسل الكلام وحتى نعيش بأرواحنا وقلوبنا ووجداننا هذه المشاهد لا لنسردها من أجل الثقافة الذهنية البارده ولا من أجل أن نعمر الدفاتر نسلكها من أجل أن نربي القلوب والنفوس تقدموا لإخوانكم وأخرجت الأرض أثقالها إذا مات الناس أيها الأحباب وأقبروا وأدفنوا ودفنوا في هذه الأرض ومكثوا في باطنها فإن أجسامهم تفنى وإن عظامهم تبلى إلا الأنبياء وقيل الشهداء عليهم صلوات الله وسلامه كما في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وابو داوود وابن ماجه بسند صحيح كما قال الالباني من حديث اوس ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من افضل ايامكم يوم الجمعه من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنه وفيه أخرج منها وفيه قبض وفيه النفخه وفيها الصعقة فأكثر فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليه. صلى الله عليك يا رسول الله أكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. ولذلك يستحب كذبة الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني قد بليت وذهب جسده وأكله التراب وأكلته الأرض كبقية الأجساد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء منذ أربعة عشر قرن مات صلى الله عليه وسلم لم تنقص منه شعره ولم يسقط له ظفر ولم يتغير فيه شيء فهو الطيب الطاهر حيا وميتا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه قلت آنفا وكذلك الشهداء على بعض على رأي بعض أهل العلم فلقد رويا في ذلك آثار منها ما رواه الإمام بن عبد البر بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما دفن أبوه عبد الله بن حرام وقد استشهد في غزوة أحد ما عمر بن الجموح الأنصاري بل هما أنصاريان رضي الله عنهما كان قد دفن في قبر واحد في غزوة أحد لكثرة القتلى وقلة القبور فجاء السير فكشف قبرهما فأراد الناس أن يحولهما إلى قبر آخر أن يحولاهما إلى قبر آخر فوجداهما لم يتغيرا وكان أحدهما قد جرح جرحا بليغا وكان قد وضع يده على جرحه فأميطت يده على جرحه فعادت كما كانت اسمع وكان بين يوم أن قتل يعني اليوم الذي دفنا فيه واليوم الذي كشف عنهما بسبب السيول ستا وأربعين سنة لم يتغير والآثار في هذا كثيرة عند أهل العلم إذا مات الناس وأقبروا فإن أشيادهم تبلأ وإن عظامهم تنخر يأكلهم الدود والتراب والهوام يا ابن التراب ومأكول التراب أقصر فإنك مأكول ومشروب إلا الأنبياء وقيل الشهداء يذهب كل شيء إلا شيئا واحدا في الإنسان وهو عظم صغير ودقيق كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ابن آدم شيء إلا يبلى ليس في ابن آدم شيء إلا يبلى إلا عظم واحد عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة وفي لفظ منه خلق وفيه يركب عظم صغير ودقيق كحبة العجز في آخر السلسلة الفقرية في, عمود في العمود الفقري لكل إنسان كل شيء يبلى فيك كل شيء للهوام سلطان عليه إلا هذا العظم الدقيق حتى ولو أحرق الإنسان لا يحترق بأمر الله وإرادة الله منه خلق ابن آدم وفيه يركب كل شيء يذهب يأكله الدود والتراب إلا هذه العظم الصغيرة في آخر السلسلة الفقرية لكنها عظمة صلبة شديدة جدا كأنها حبة رخام هذه لا تأكلها الأرض مهما طال الزمان وقد أخبرنا بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح تفنى الأشياء والعبرة بالأرواح العبرة بالأرواح لأن دار البرزخ كما قال ابن القيم أحكامها تجري على الأرواح والأشياد تبع لها فتبقى هذه العظمة الدقيقة الصغيرة فإذا ما أراد الله جل جلاله إعادة إحياء خلقه فإنه يأمر السماء أن تمطر مطرا لا كهذا المطر مطرا آخر مطرا مختلفا ينزل ربنا عز وجل من هذه السماء أو من سماء أخرى الله أعلم بها ماء كمني الرجال كمني الرجل ماء ثخينا أبيض ما الدليل الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل ثم ينزل الله عز وجل ماء كالطل قال النووي وغيره من شراح الحديث الطل هو المني. ثم ينزل الله عز وجل ماء من السماء ماء كالطل فتنبت منه الأساد فإذا مكتملت أسادهم ينفخ في الصور فإذا قيام ينظرون تنزل ينزل هذا المطر وينزل هذا النوع من الماء فيسري إلى القبور يسر إلى أين؟ إلى أشسادنا لا أقول أشسادنا إلى أشلائنا لأننا حينها وفي وقتها أشلاء أما الروح فلا تسل عنها جعل الله روحي وروحكم في ألي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يسر هذا النوع من الماء إلى القبور جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل الله تعالى ماء من السماء فتنبت به الأجساد كما ينبت البقل البقل عرفتم البقل البقول كالحمص والفول لو وضعت حبة حمص في الماء ومكثت أياما كيف تنبت هكذا تنبت الأجساد بهذا الماء وتكون نقطة الانطلاق هذا العظم الدقيق عجب الذنب فإذا اكتملت الأجساد في في القبور يأذن الله عز وجل للأرض أن تتصدع إذا زلزلت الأرض زلزالها لكن يسبق هذه الزلزلة شيء آخر يسبقها الحياة إذا اكتملت الأساد في القبور فإن العزيز الغفور عز وجل يأمر بجميع الأرواح من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يخلقه الله تعالى يأمر بالأرواح فيؤت بها أرواح المؤمنين لها نور وأرواح الكافرين والمنافقين والمجرمين لها ظلمة كما في حديث الصور الطويل الذي رواه الإمام الطبري واستشهد به الحافظ بن كثير وللأمالة العلمية فإن الحافظ بن حجر والإمام البيهقي قد ضعفاه لكن الإمام بن كثير قد استشهد به وهذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أن معانيه صحيحة جاءت روايات كثيرة تشهد بصحتها فلا بأس بالاستئناس به وهو حديث أبي هرير الطويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعمر بالأرواح فيؤتى بها جميع الأرواح ثم يأمر إسرافيل أن يلتقي مصور بعد أن يبعثه فيأمر بالأرواح فتوضع في الصور ثم يأمر إسرافيل أن ينفق فيه النفخة الثالثة وهي نفخة البعث فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثالثة نزلت الأرواح كلها لها دوي كدوي النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض حينها وفي وقتها ينادي الرب جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون ويقول وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسد. فلا يخطئ روح جسده تصور هذا العدد الهائل الذي تعجز الأجهزة والحاسوبات والآلات على إحصاء الخلق منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق يوم القيامة هذا العدد الهائل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ينزل تنزل جميع الأرواح وتعود كل روح إلى جسدها ولا تخطئ روحا الجسد التي سكنت فيه في هذه الدنيا فلا إله إلا الله ما أعظم ربنا إنه على كل شيء قدير يقول صلى الله عليه وسلم فتسر الأرواح في الأجساد كما يسر السم في جسد الذي السم إذا لدغ الإنسان فإن السم سريع السريان في الدم تسري الأرواح في الأجساد يعني في سرعتها كما يسري السم في جسد اللذيغ الملسوع وتدخل الروح من الخياشين وحينها تعود الحياة تعود الحياة للناس في قبورهم فيفتحون عيونهم في القبور عادت الحياة الآن والله جل وعلا سيأذن لهم الآن في الخروج ليبعثهم ليتحقق وعد الله جل وعلا إذا اكتملت الأساد وردت إليها الأرواح يأذن الله تبارك وتعالى لهذه الأرض أن تنشق وأن تتزلزل لتخرج ما في جوفها وتلفظ ما في بطنها إذا زلزلت الأرض زلزالها ثم هل تدرون أن أول قبر ينشق وأن أول مكان ينصدع وأن أول مخلوق يخرج من الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم والدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع لا يخرج أحد لا يخرج نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخرج رسول قبل رسولنا أول قبر ينشق على وجه هذه البسيطة قبر رسول الله فيخرج صلى الله عليه وسلم هو الأول لأنه هو الأولى بالتكريم وهو الأولى بالحياة صلى الله عليه وسلم فيتحقق وعد الله الذي وعد به عباده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون يخرج الناس من قبورهم كما وصفهم ربهم جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا مسرعين كأنهم يسرعون في الدنيا إلى أصنامهم وآلهتهم يبتدرون أيهم يستلمها أولا وقبل صاحبه كانهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيتحقق وعد الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقى لها فلا يبقى مخلوق في بطن هذه الأرض صغيرا أم كبيرا وتعالوا بنا لننظر إلى حال الناس عند خروجهم من قبورهم تعالوا بلا لنلقي نظرة على أحوالهم وعلى هيئاتهم إذا ما خرجوا من أجداثهم وقبورهم فإن الناس يخرجون من القبور في حال عجيبة وغريبة لا يخرجون خروجا طبيعيا بل يخرجوا كل واحد من هؤلاء كل واحد من الناس على الصفة التي مات عليها ولا يظلم ربك أحدا كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه فالحالة التي مات عليه الإنسان يبعث عليها يوم القيامة قال الحافظ بن كثير ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه وما ربك بظلام للعبيد فبعض الناس إذا خرج من قبره خر ساجدا لله لأنه مات ساجدا ومن الناس من يخرج من قبره ملبية يصرخ بأعلى صوته ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر إنه الذي مات في إحرامه في الحج أو في العمرة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالرجل الذي سقط من على راحلته فوقصته أي رفصته راحلته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه أي في إحرامه في إزاره وردائه ولا تخمر رأسه لأن المحرم لا يخمر رأسه لا حيا ولا ميتا ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه لا تضع الحنوط وهو أطياب الأموات ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية هنيئا له والله ومن الناس من يخرج من قبره مجروحا عنده جرح يسيل بالدم ولكنه لا يتألم بل هو أسعد ما يكون بجرحه إنه الشهيد الذي جرح في سبيل الله جل وعلا كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الحديث من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يأتي, الذي يأتي المكلوم يوم القيامة بزرحه يثعب دما يعني يسيل دما اللون لون الدم والريح ريح المسك هنيئا له الشهادة لأنه قدم روحه على كفه يريد بذلك إعلاء لا إله إلا الله في هذه الدنيا هنيئا له ما مات في سبيل قومية مقيتة ولا راية جاهلية منتنة أبدا مات في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ومن الناس من يبعث من قبره تاليا لكتاب الله لأنه مات يتل القرآن ومن الناس من يبعث راكعا ومن الناس من يبعث من قبره يتخبط كما يتخبط المصروع انتفقت بطنه جعل الناس يدوسونه بأقدامهم من هو؟ إنه آكل الربا قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهذا يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنهما يقوم آكل الربا من قبره يوم القيامة مخنوقا يقيض الله له شيطان يخنقه تنتفق بطنه ويدوسه الناس بأقدامهم لأنه كان يأكل أموالهم بالباطل يسرع يتخبط كما يتخبط المصروع في الدنيا لأنه مات آكل للربا ومن الناس من يبعث سكرانا من قبره يأتي بكأس الخمر معلقة في يده أو على شفتيه لأنه مات سكرانا ومن الناس من يبعث بجنابة الزنا ومن الناس من يخرج من قبره يغني لأنه مات يغني وهذا حدث لبعض المغنين والمطربين تمنى ودع الله أن يموت على الرك وعلى المنصة أمام جمهوره الذين عبدوه من دون الله تمنى أن يموت يغني فمات يغني أعطاه الله أمنيته انظر إلى الشقاوة والعياذ بالله بعض الناس يسأل الله أن يموت ساجدا وبعضهم يسأل الله أن يلقى الله مغنية فمات على الغناء ومن الناس من تراه قد خرج من قبره وهذا في النساء تولول وتصرخ تندب خدودها وتشق جيبها وكأن الجرب قد سلط عليها وهي تقول يا وإله يا وإله وهذه هي النائحة فإن النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة فإن الله جل وعلا يلبسها درعا من جرب درعاً من جرب وسربالاً من قطران كما أخبر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم إذن يبعث كل إنساناً على ما مات عليه ولا يظلم ربك أحداً ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون في طاعة الله في كل وقت لأنه لا تدري متى تأتيك الموت لا تدري متى تموت وعلى أي حالة تموت فيها أحسن الله خاتمة وخاتمتكم بمنه وكرمه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها هناك حديث نرواه المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة كأنها أسطوان الذهب والفضة وهذا حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنوز الأرض الذهب والفضة تلقيها الأرض يوم القيامة الأسطوان قال النووي وغيره كالسواري كنوز تلقيها فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت من أجل المال. ويأتي القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويأتي السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم ينصرفون ويدعون لا يظلم ربك أحدا فتزداد حسرتهم بل اسمع من الناس من يخرج من قبر مقطوع الرأس لا إله إلا الله مقطوع الرأس رأسه في يده رأسه وناصيته وهو يجري قد أمسك بشخص وانصرف به إلى الواحد الديار من هو؟ إنه المقتول بغير حق اسم لهذا الحديث الذي يخلع القلب من الصدر وقد رواه الإمام الترمذي والإمام أبو داود وصححه الألبني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة ورأسه وناصيته في يده ويأتي بقاتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيدنيه الله عز وجل إلى العرش تعالى حتى نسل هذا القاتل الذي قتلك يا له من مشهد مروع رأسه وناصيته في يده وأوداجه أي عروقه تشخب دم مشهد عظيم ينضق الله عز وجل هذا الرأس الذي في يده ويأتي القاتل فيالفضاعة خاتمة هذا القاتل الذي سفك الدم الحرام بغير حق الذي سفك دماء الأطهار أزهق أرواح الأخيار بغير حق لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله إن لله وإن إليه راجعون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذن أخرجت الأرض أثقالها يخرج الناس جميعا كل الناس يخرجوا يخرج الأنبياء والمرسلون يخرج الأولياء والصالحون يخرج العباد المتقون يخرج الأمؤلاء يخرج الوزراء يخرج الأمراء يبعث الأكاسرة ويخرج القياصرة يخرج الرؤساء والوزراء والأثرياء والفقراء والبررة والفجرة كلهم يخرج لا يتخلفوا مخلوقا كلهم يتوجهون إلى صعيد واحد كلهم يتوجهون إلى محكمة واحدة لا ثمة هناك محكمة عسكرية أو محكمة أخرى جنائية بل هي محكمة الواحد الديان لا يتفاضل الناس في ذلك اليوم إلا بالإيمان والعمل الصالح سواء كان الإنسان حاكماً أم محكومة رئيساً أم مرؤوساً غنيا أم فقيراً شريفاً أم وضيعاً المحكمة واحدة والحاكم واحد وبند هذه المحكمة وقانونها إن الله لا يظلم مثقل ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أزرا عظيما قانون هذه المحكمة لا يعرف الجور ولا يعرف المحاباة ولا يعرف الرشاوة ولا يعرف الوسائط ولا يعرف, ولا يعرف المحامات والمحامين ولا التدخلات الداخلية أو الخارجية لا من الفوق ولا من الأسفل لأن قاضيها وحاكمها هو الله جل جلاله والله لا يحاب أحدا تصور أن الناس يخرجون جميعا كلهم ينادي نفسي نفسي حتى الأنبياء نفسي نفسي ما فيها النار الآن أمك تنساك أبوك ينساك لا يفكر أحد في أحد ولا مخلوق في مخلوق وأخرجت الأرض أثقالها يا للهول إنه والله هول عظيم فبعد أن تتزلزل الأرض وبعد أن يخرج الناس ينطق الإنسان ويقول ما لها وقال الإنسان ما لها ما للأرض قد تغيرت ما للأرض قد تزلزلت إنها كانت هامدة إنها كانت ساكنة إنها كانت خاشعة إنها كانت فراش وثيرة وكانت لنا مهادة ذلّلها الله عز وجل لنا في هذه الحياة ما الذي غيرها وبدّلها وقال الإنسان ما لها لأن الأمر عظيم الزلزلة تشمل جميع أجزاء الأرض ليست زلزلة في بلد دون بلد ولا قارة دون قارة كما قلت آنفة كل الأرض تتزلزل كلها تتصدع لكن ذهول الإنسان سيزداد وذعره سيعظر لا بهذه الزلزلة بل إذا أنطق الله هذه الأرض من تحت قدميه لتشهد له أو عليه الله أكبر يا لها من مشاهد القلوب الآن قد طارت من الصدور العقول قد طارت ترون على شاشات التلفزيون أبعضكم من عاش الزلازل الرشفات اليسيرة في هذه الحياة كيف يصير الناس على إثرها كيف يصيرون كيف هو حالهم ما ظنكم بزلزلة الساعة أيها الإخوة جعلنا الله وإياكم من الآمنين بمنه وكرمه وقال الإنسان ما لها يوما hive اخبارها. يوما hive يوما hive تحدث أخبارها يوما hive يوم أي في ساعتها وفي يومها تحدث هذه الأرض اخبارها. يا لها من أخبار ويالها من نشرات سنسمعها إنها نشرات صادقة ليست كنشرات التلفزيون الكاذب اليوم إنها نشرات تذيعها الأرض في ذلك اليوم لا كذب فيها لا زيادة ولا نقصان مراعاة لجهة شرقية أو غربية بل هي أخبار صادقة بمقتضى عدل الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث اخبارها. تحدث أخبارها قال ابن جرير تحدث أخبارها يعني تخبر السبب تخبر الناس عن السبب الذي من أجله وقعت الزلزلة وقال ابن كثير رحمه الله تحدث اخبارها اي يومئذ تحدث اخبارها أي تخبر الناس بما عملوا على ظهرها قال الشنقيطي والله تعالى ينطق الأرض كما ينطق الجلود كما قال تعالى في الجلود حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يقول الشنقطي رحمه الله وذلك لأن الله تعالى أودع في الجمادات الإدراك فإن هذه الجمادات تدرك نعم بل إن لها إرادة على رأي بعض أهل العلم ممن منع المجازة في القرآن كما قال تعالى في سورة الخضر وموسى فوجد جدارا يريد يريد أن ينقض الجدار له إرادة كان له إحساسا وان كان أكثر العلماء قال أن هذا على سبيل المجاز وقال بعضهم إنه ليس على سبيل المجاز ولهي حقيقة إن له إرادة لأن الجمادات لها إرادة ولها إحساس وقد جاء هذا في نصوص كثيرة ولهذه الإرادة والاحساس يغير الله عز وجل هذه المقاييس في الدنيا في الآخرة فينطقها الله ولذلك كان المؤذن الذي يؤذن في الدنيا لا يسمعه حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له ويقول يا رب أشهد أن هذا قد كان يؤذب وينادي بالصلاة وكذلك الحجر والشجر يشهد للملبي في حجه أو في عمرته كلما عجب بالتلبية فهذه الأشياء التي من حولنا لا تحتقروها هذا الميكروفون يحس ولو أنطقه الله وهو على كل شيء قدير هذا المنبر يحس نسر الله أن يكون شاهدا لنا هذا المنبر مثله لا أقول مثله كان جذع نخلة ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه قبل أن يصنع له المنبر فلما صنع له المنبر وراد أن ينقل الجذع حن الجذع وأن سمع له دوي في مسجد رسول الله والناس قد سمعوا قال الله أكبر الجذع يئن؟ قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم إنه يئن للوحي لأنه كان ينزل عليه الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو عليه يقول الحسن البصري ويحكم يئن الحجر والشجر ولتئن القلوب وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والحديث في مسند أحمد وسنن التلمذي وحسن سند الحديث الشيخ أحمد شاك رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية يومئذ تحدث اخبارها. ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال اخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل عليها فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فتلك هي أخبارها هذه هي أخبارها هذه هي نشرة الأخبار التي لا كذب فيها إنها النشرة التي تلقيها الأرض لتشهد على الخلائق يوم أن تزلزل يوم القيامة لتشهد على الناس ماذا عملوا على ظهرها ماذا كسبوا على متنها أتشهد عليهم أم تشهد لهم يومئذ تحدث اخبارها. تحدث هذه الأرض اخبارها. تتحدث هذه الأرض في ذلك اليوم عن الدماء التي سفكت بغير حق تتحدث عن الدماء المسفوكة والأعراض المنتهكة والقيم المهدرة تتحدث عن الظلم الصارخ والجبروت الجاسم تتحدث هذه الأرض عن عناء الصابرين وتقوى المتقين وعبادة الصالحين تشهد هذه الأرض فمن منكم ستشهد له الأرض ولا تشهد عليه جعلني الله وإياكم ممن تشهد له الأرض ولا, تشهد و ولا يجعل و يجعلني ممن تشهد عليه بمنه وكرمه تشهد الأرض على الخلائق وعلى الناس فإن فإنه يا أيها الإخوة إذا ما حدثت هذه الشهادة وحصلت هذه الأخبار فإن الفضائح تظهر إنه يوم الفضائح تصوروا معي الأرض تخيلوا معي الأرض الآن تنادي على ربها وتقول يا رب هذا عبدك أشهد أنه كان يتسلط على عبادك في هذه الدنيا وأنه كان قد يس يسفك الدماء على ترابي وينتهك الأعراض ويأكل أموال الناس بالباطل ويحارب دينك وسرعك تخيلوا معي هذه الأرض يوم أن تصرخ وتنادي لتشهد على العبد وتقول يا رب أشهد, أشهد على هذا العبد الذي كان يأكل الرباء يا أكل الرباء إن أرض البنك الذي دخلت فيه لتأكل الفوائد البنكية سأشهد عليك يوم القيامة يا شارب الخمر إن أرض الخمارة التي دخلت فيها لتذكر ستشهد عليك هذه الأرض يا فاعل الفاحشة إن أرض البؤرة التي دخلت فيها وأرض مكان الفاحشة الذي دخلت فيه لتمتع فرجك بالحرام وتمتع جزدك بالحرام وبالشهوة المحرمة هذه الأرض ستشهد عليك لكم أن تتخيلوا هذه الأرض يوم أن تصرخ ويوم أن تنادي وتقول يا رب أشهد على هذه المرأة التي كانت تدك ظهري دكا بقدميها وكعابها يوم أن كانت تمشي على ظهري سافرة متبرجة متهتكة من حجابها ولكم أن تتخيلوا أيضا معي هذه الأرض يوم أن تنادي على الرب عز وجل وتقول يا رب أشهد على هذا المخلوق الذي طالما ألصق جبهته في ترابي خوفا منك ورجاء في لقائك رجاء في جنتك ورضوانك لكم أن تتخيلوا معي هذه الأرض يوم أن تشهد وتقول يا رب أشهد أشهد لهذا العبد الذي طالما وطئني في طريقه إلى بيوتك يرجو ثوابك يريد جنتك ويخشى نارك لكم أن تتخيلوا أيها الأحباب هذه الشهادات إما أن تكون شهادات لصالح الإنسان أو أن تكون شهادات عليه وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يا لها من أخبار فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى بعض الناس يتستر ويختفي ويريد أن يغيب على أنظار الناس يريد أن يعصي الله في مكان بعيد لا يراه فيه أحد ولا يسمعه فيه مخلوق يذكر ويزني ويفعل اللواط ويفعل الفاحشة ويظن أنه لا شيء يشهد عليه وهذه الأرض التي يطؤها بقدمي هذه الأرض التي يجلس عليها سوف تشهد عليه يوم أن تحدث اخبارها. يومئذ تحدث اخبارها. كيف ذلك؟ بأن ربك أوحى لها والباء للسببية يعني بسبب أن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها وقد علمتم ما أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها فتقول عمل كذا وكذا بل وبالتاريخ في يوم كذا وكذا فكم عدد هذه الشهادات بعدد أعمال الخلائق والله على كل شيء قدير بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن ربك أوحى لها وأذن لها وأمرها لأنها ما نطقت إلا لما أنطقها الله وهي مذعنة لأمر الملك جل وعلا بسبب أن الله أمرها أن تتزلزل فتزلزلت أمرها أن تحدث باخبارها وأن تفضح الناس فتحدث باخبارها. وتفضح من شاءك ومن شاء الله أن يفضحه بأن ربك أوحى لها إذن الباء هنا للسببية يعني بسبب أن ربك أوحى لها والوحي هنا بمعنى الأمر والإذن قال ابن كثير وهنا ضمن الفعل بمعنى أذن لها والوحي في كتاب الله يأتي بمعاني الوحي كلمة الوحي تأتي لمعاني أولا ما هو الوحي الوحي هو الإعلام السريع بخفية بأي وسيلة من الوسائل هذا فيه تعريف الوحي هكذا عرفه العلماء الإعلام بسرعة وبخفية بأي وسيلة من الوسائل وكلمة الوحي في القرآن تأتي لمعاني انظر مثلا لقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل هل معنى أنه أرسل جبريل؟ لا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون هذا وحي إلهام وإرشاد وهداية ودلالة دل الله عز وجل النحل على هذه الأماكن حتى تستخرج منها العسل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا وحي إلهام وليس وحيا عن طريق جبريل عليه السلام نعم لأنه لا دليل وحي الله عز وجل للأرض هنا وحي أمر وإذن وحي أمر وإذن أما وحي الله عز وجل لرسله وهنا الأفعال إما أن تكون وحى أو أوحى أوحى لها ووحى لها أوحى لها ووحى لها وأوحى إليها ووحى إليها والمعاني كلها بمعنى واحد كما قال البخاري قال الله جل وعلا ناسبا الوحي إلى الملك فيوحي بإذنه ما يشاء وحي الله لأنبيائه ورسله مقامات وأنواع تارة يكون الوحي بإلقاء شيء في روع النبي وقلبه فيكون هذا وحيا ينطق به النبي بلا شك أنه من غير عن... أنه من عند الله سبحانه لا شك أنه من عند الله كما في صحيح بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تخرج حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فبعض أنواع الوحي للأنبياء والرسل يكون بأن يلقى في قلب النبي شيء لا شك له في هذا الشيء أنه من عند الله لا شك فيه يتيقن أنه من عند الله هذا نوع من أنواع الوحي وقد يكون الوحي رؤيا يراها في منامه كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده وفلذة كبده إسماعيل فهذا وحي من الله لأن رؤيا الأنبياء وحي كما في حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس أن رؤيا الأنبياء وحي وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بداه الوحي اول ما بداه الوحي الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح هذه بدايه الوحي كانت وقد يكون الوحي كلاما مباشرا كلاما مباشرا للرسول نعم كما قال تعالى عن موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يوحى وكما كلم النبي ص... كلم الرب عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكما كلم ربنا آدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم هذا وحي كلام مباشر صار عندنا كم من مقام الرابع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 وهذه هي الطرق التي يأتي منها العلم لأنبياء الله ورسله لا لغيرهم أما الوحي الذي نسب لغير الأنبياء فكما قلنا أنه إما إلهام أو دلالة وإرشاد من عند الله سبحانه ماذا قال يحيى أو زكريا فأوحى إليهم ها أن سبحوا بكرة وعشية يعني أمرهم قد يأتي الوحي أيضا بمعنى الأمر إذن هنا بأن ربك أوحى لها يعني بسبب أن الله أذن لها وبسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى وهل ستستجيب لأمر الله؟ لا شك فإنها مذعنة لأمر الخالق عز وجل وهذا دليل على كمال سلطانه وتصرف ملقه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 بالدال واحذروا أن تجعلوا الدالتاء كما يجعلها بعض الإخوة يصطر. لا يصطر. يصدر الناس أشتاة ليروا ولم للتعليل أي من أجل أن يروا أعمالهم في ذلك اليوم يصدر الناس قال الإمام بن منظور الصدر بتحريك الدال هو رجوع المسافر من السفر ورجوع الوارد أو الشاربة من مكان الماء كما في قوله تعالى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فالعائد من السفر والعائد من عين الماء يسمى صادر هذا يسمى صدور يومئذ يصدر الناس أشتاة يعني يوم يرجعون من موقف الحساب كما قال ابن كثير وابن جريل يومئذ يصدر الناس أشتاة يعني أصنافا وأنواعا يومئذ يرجعون من موقف الحساب أصنافاً وأنواعاً منهم السعيد ومنهم الشقي منهم المأمور به إلى الجنة ومنهم مأمور به إلى النار يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليجازوا على أعمالهم على الحسنات بالإحسان وعلى السيئات إما بالعفو والأفران أو بالقود إلى أليم النيران وليروا أيضا رؤية عينية وبصرية قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد والحديث رواه البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن عمر إلا سيكلمه ربه يوم القيام ما منكم ما فيه وحد شرف أم ذل عز أم ذل اغتنى أم افتقر حاكم أم حكم سنة الله في خلقي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ما في من يترجم عليه ما تقول الله تعالى ترجم لي أنا ما أفهم أنكم ما كنت أفهم الخطبة ما كنت أفهم المحاضرة انتهى الأمر يعرب اللسان في ذلك اليوم بل من القبر انتهى الأمر من القبر تبدأ اللغة العربية من لم يتعلم اللغة العربية في الدنيا سوف ينطق بها في القبر لأنها لغة الآخرة ليس بينه وبينه ترجمان سيكلمه ربه فينظر أيمن منه. من منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره والحديث بالصحيحين من حديث عدي بن حاتم لابن عمر إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهما سوف يصدرون ويرجعون من الحساب متفرقين أصنافا وأنواعا زمرة المؤمنين وزمرة الفاجرين وكل يحشر مع زوجه ومع من هم من شاكلته وإخوانه وأحبابه يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ثم قال بعدها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذه الآية فيها التفات والالتفات أسلوب من أساليب القرآن مثاله قد يقول الالتفات من الغيبة إلى الحضور أو من الحضور إلى الغيبة يعني أن الله تعالى يتكلم عن شيء غائب ثم بعد ذلك يتكلم عن شيء حاضر أو أن يتكلم عن أناس ليسوا حاضرين ثم يوجه الخطاب إلى الحاضر. مثاله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا الكلام على من؟ انا ب... انظر الالتفات الان وقال الله اني معكم قال العلماء هذا أسلوب الالتفات من اجل ايش؟ الانتباه يتغير الاسلوب في القران من اجل ان يشد الانتباه ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي الايه هذه كذلك أين الاتفاة فيها؟ تغير الفعل لأن الكلام الآن عن أمر المستقبل إذا زلزلت الأرض زلزالها هذا في المستقبل في الماضي؟ في المستقبل وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرؤها ما لهم ثم جاء الالتفاة بصيغة فعل المضارع للتحذير والتنبيه فمن يعمل مثقال ذرها في الدنيا لأن في ذلك اليوم ما في عمل يومئذ يوم جزاء وحساب انتهت الأعمال الآن يومئذ تحدث اخبارها. بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي من يعمل في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة ما زنته مثقال ذرة أي زنة ذرة ما هي الذرة الذرة لها معاني الذرة قد تأتي بمعنى الحبة حبة التراء لو أن الإنسان جلس أو يده في التراب وقال هكذا وسقط هذا الحب كل حبة تسمى ذرة وقال بعضهم هي أصغر من ذلك أصغر وقد تأتي كلمة ذره بمعنى النملة لأن النملة في اللغة العربية بمعنى ذرة فالذر هو النمع ومنه قوله تعالى في تهديد المصورين وتحديهم فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيره فسواء هذا أو هذا المعنى صحيح واللفظ يحتمل المعنيين فنحمله على المعنيين جميعا فمن يعمل مثقال ذرة يعني من يعمل, عم من يعمل عملا صالحا زنة نملة أو زنة حبة تراب حقيرة لا وزن لها في موازين الدنيا لكن موازين الآخرة تعتبرها تعتبرها موازين الدنيا مهما دقت بعض الأشياء لا تستطيع أن تزينها ما ينقل حتى لو كانت معايير الكترونيه معايير الذهب والفضه واكثر من ذلك لكن ميزان الله جل وعلا لا يترش شيئا الا ويزنه مهما قل ومهما حقر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره يعني من يعمل مثقال ذره من من اي شيء من خير من يعمل مثقال ذره من خير خيرا يره كما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا مهما حقرت هذه الأعمال مهما استغرها الإنسان فالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية وانبساطة الوجه في وجه المسلم إطعام الجوعان إرواء الضمآن دلالة الحيران كلمة خير كلها أشياء يسيرة قد يحتقرها الإنسان ولا يزينها ولا يبالي لها هذه يجدها الإنسان عند ربه عند من لا تضيع عنده الودائع والأمانات يحفظها الله له في رصيد يزيد ولا ينقص زيادة ربانية لا ربوية نعم حبة قمح يلقيها الإنسان إلى طائر أو إلى نملة يبتغي بها وجه الله لا يضيعها الله عز وجل له مثقال ذرة فالأعمال مهما صغرت وحقرت إن كانت خيرا لا تضيع أبدا للإنسان والحسنة بعشر أمثالها وقد تضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف كثير أكثر منها إنه عدل الله وإنصاف الله وميزان الله ومحكمة الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لا ينبغي عليك أن تحتقر معروفا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه متبسم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر المؤمنات لا تحقرن جارة جارتها معروفا ولو فرس نشاه يعني ظلفها والحديث في البخاري ومر علينا الآن آنفا حديث عدي بن حاتم فاتقوا النار ولو بشق تمرة بنصف تمرة تاتق النار فالحسرة وإن حقرت لا تضيع لا بد أن يأتي الله بها ولا بد أن توضع لك في الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب من يعمل مثقال جبل من باب أولى إن كان مثقال الذرة يراه الإنسان ويحسب عليه نعم فإن مثقال الجبال الراسيات من الحسنات يرى ويحسب له من باب أولى صحيح؟ نعم وهذا كما قال الشنقيطي استفاد منه الأصوليون وهي مسألة إلحاق نفي الفارق في القياس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن باب أولى من يعمل مثقال جبل خير يرى أيضا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الإنسان إذا أتى يوم القيامة يأتي بهذه السجلات يأتي بمستندات وملفات قد سجل عليه فيها كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عمل حاضرة ولا يظلم ربك أحدا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي من يعمل مثقال ذرة من شر شرا يرى وشرا يلقاه ويجاز عليه مهما حقر هذا الشر ومهما حقر هذا الذنب وهذا الإث فيا مستكثرا من الذنوب يا مكثرا من المعاصي إن معاصيك قد سجلت عليك إن سيئاتك قد كتبت لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إياك أن تحتقر ذنبا أو أن تستصغر إثما لا تحقر الإثم والذم لا تستصغر الذنب ولكن انظر لعظم من عصيت لأن تصغير الذنوب من صفات المنافقين المؤمنون الصادقون إذا أذنبوا ذنبا صغيرا وكأن الواحد منهم عنده جبل سيسقط عليه والمنافق المنافق المخادئ إذا خادع ربه وارتكب المعاصي حتى وإن كثرت كأنها بعوضة طارت على أنفيه هكذا فقال هكذا فطارت لماذا؟ لأنه لا يقدر الله حق قدره إذن لا تنظر إلى صغر الذنب كما قال بعض السلف ولكن ننظر إلى عظم من عصيت لأن تصغير الذنوب عدم توقير لعلام الغيوب فكلما هولت الذنوب في قلبك وإن كانت صغيرة كلما كان ذلك دليلا على تحقق التقوى في القلب والخوف من الله لا تستصغر الذنب لا تقول هذه والله شيء هذه من صغار الذنوب بعض الناس عنده جدوى الحسابات يعرف الكبار الموبقات هذه سبعة ويعرف البقية يجعل خانة في مخيلته سبع الموبقات احنا بعيدين عنها ولله الحم الكبائر تارة وتارة ساعة وساعة الصغار لا بأس هذا أمر عظيم ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن وادن مسافرين فجاء ذا بعود حتى ذا بعود حتى حملوا على ما أنضجوا عليه خبزهم أضرموا نارا أنضجوا عليها خبزه وإنما مثل وإنما محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها العبد أهلكته محقرات الذنوب كمجموعة عواد اجتمعت حتى أضرمت على إثرها نار تستعر فهكذا محقرات الذنوب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونترك الحديث عن هذه الصورة الكريمة بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين ويصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهكذا أيها الأحباب يقول تعالى يوم إذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره هكذا يقع الصدر وهكذا يكون حالهم بعد الرجوع من الحساب تخيلوا معي أن الطلاب وإن الناس إذا ذهبوا ليعرفوا هالنجح في الامتحانات والاختبارات فيجتمعون أمام قائمة النجاح فإن منهم لك أن تلقي نظرة على حالهم منهم من يرجع ضحكا ومنهم من يرجع باكيا أما الباكي فإنه يبكي متحسرا على هذه السنة التي أخفق فيها لكن أيها الأحباب إن من يرجع باكيا يوم القيامة إن من يصدر خائبا خاسرا بعد الحساب والجزاء فإن الحسرة أعظم من هذه الحسرة إن اللوعة أعظم من هذه اللوعة لأن المسألة ليست سنة واحدة ولا هي سنوات بل هي عمر كبير وعمر طويل ورأس مال الإنسان قد ذهب ثم إن الخسارة ليس بإعادة السنة أو إعادة الحياة من جديد أو التدارك من جديد بل هي إلى نار تلظى والعياذ بالله يوم لا ينفع فيه الندم يوم ليس فيه, جز... ليس فيه عمل يوم ليس فيه إلا جزاء وحساب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا لها من سورة بليغة يا لها من سورة مبكية يا لها من سورة محزنة مفزعة هذا من جلال القرآن وبلاغة القرآن إن كلام الله يفحم إن كلام الله يقطع رؤوس الملاحدة إن كلام الله جل وعلا يسكت الشعراء ويبكم الفصحاء ويعجز البلغاء إنه القرآن الكريم سورة قليلة الآيات انظروا إلى معانيها ثم إنه لا بد من التنبيه على شيء فإن هذه السورة أيها الأحباب قد تنقص منها بعض الملاحدة فإن من الناس من سمى هذا العصر بأنه عصر الذرة وأنتم تعرفون هذه التسمية سموا هذا العصر بعصر الذرة وردوا بذلك على القرآن هؤلاء العقلانيين من البراهمة كما قال أهل العلم الذين يعبدون العقل من دون الله عز وجل فاغتروا بعلومهم وبحضارتهم دون الالتفات إلى الوحي الصريح الصحيح قالوا كيف يعتبر القرآن الذرة أصغر شيء ما أننا توصلنا إلى تفتيت الذرة آه. لابد من الجواب كيف يعتبر القرآن الذرة أصغر شيء فمن يعمل مثقال ذرة لأن هذا ضرب المثل بالأدنى نعم ولا يجزم من ذلك عدم ثبوت الأعلى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أهل المنطق يقولون إن الذرة هي الجوهر المفرد الذي لا يقبل التقسيم وهذا يعرفه أهل الفلسفة والعلم قد توصل إلى تفتيتها وتفجيرها وهذا هل ننكره نحن؟ لا ننكره ولكننا نقول لهؤلاء يا هؤلاء أنتم تقرؤون القرآن ولا تفهمونه ثم إنكم إذا قرأتم تقرؤون شطر الآيات حالكم حكى حال من يستدل بقوله تعالى فويل للمصلين هل قرأتم القرآن كاملا؟ اسمعوا ما قال تعالى في سورة يونس ولا يعزب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين حتى أصغر من الذرة فدل ذلك على أن أصغر من الذرة موجود وقد سبقكم القرآن إلى ذكره أين أنتم؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فبهذا كله تبين جلال هذه السورة فيها فوائد بلغية لابد من الإحاطة بها أولاً الإضافة للتفخيم والتفضيع والتهويل في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وما قال زلزالا لأن الإضافة إضافة الزلزال إليها يدل على عظمة هذه الزلزلة وعلى فخامتها ثانيا الإظهار في موضع الإضمار في قوله وأخرجت الأرض أثقالها والأصل لو أنه قال جل وعلا وأخرجت أثقالها لاستقام استقام الكلام وأخرجت الأرض أثقالها هذا من أجل تأكيد أو توكيد وقوع هذا الشيء وتقريره وأخرجت الأرض أثقالها الفائدة الثالثة الاستفهام الاستفهام يفيد الاستضاح وهو الاستغراب والتعجب وقال الإنسان ما لها الفائدة الرابعة المقابلة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الفائدة الخامسة السجع المرصع توافق الفواصل فيها زلزالها أثقالها مالها وهذا من أي شيء من المحسنات البديعية ثم إن هناك أيضا فائدة أخرى لا ننساها إنها جناس الاشتقاق زلزلة زلزالها هذه ست فوائد بلاغية احتوتها هذه السورة أما عن فوائدها فيستفاد منها أولا عظم يوم القيامة وهوله لأنه يبدأ بالزلزلة ويستفاد من هذه السورة هول هذه الزلزلة لأنها أضيفت إلى الأرض ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت وأخرجت الأرض أثقالها يعني أمواتها فدل ذلك على خروجهم أحياء بعد موتهم ويستفاد من هذه السورة اندهاش الإنسان في ذلك اليوم وقال الإنسان ما لها اندهاشه وذهوله وهذا يدل على عظمة المشاهد ويستفاد من هذه السورة أن المقاييسة في الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا ويتفرع على هذا أن غير المن... الناطق في الدنيا ينطق في الآخرة وأن الناطق في الدنيا قد لا ينطق في الآخرة كيف؟ غير الناطق مثل انطاق الجلود انطقها الله الذي انطق كل شيء انطاق الأرض لشهادتها قد يكون الناطق في الدنيا غير ناطق في الآخرة وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّةِ بُكْمًا جمع أبكم ما يتكلم وقال تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوا الفام الذي كان ناطقا في الدنيا يحال بينه وبين الكلام والشيء الذي كان لا ينطق في الدنيا ينطقه الله انظر إلى القدرة اليوم نختم على أفواهي مع أنها هي آلة النطق والكلام اليوم نختم على أفواهي وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وهو في البخاري وغيره أن الله يحيل بين الكافر وبين الكلام يوم القيامة يغلق على فمه ما يستطيع لأنه يقول يا رب إني لا أجيز شهودا اليوم علي إلا من نفسي لا يرضى بشهادة الأرض ولا يرضى بشهادة الناس ولا يرضى بشهادة الرسل ولا يرضى بشهادة الملائكة لا يريد إلا شهود من عند نفسه طيب نمشي معاك يختم على فمه يلا تنطق اليد التي بطشت والرجل التي كسبت والفرج الذي استمتع والأذن التي سمعت والقلب الذي نافق وهكذا فالمقاييس تختلف تماما وتتغير في الآخرة بلا كيف لأن شيء فوق العقل ويستفاد من هذه الآية من هذه السورة أن الأرض تشهد على العباد يوم القيامة فعلى الإنسان أن يتقي ربه لأن عنده إما شاهد له وإما شاهد عليه مهما كان الإنسان في أي مكان يومئذ تحدث أخبارها ويستفاد من هذه السورة أن الوحي قد يكون لغير الأنبياء والمرسلين لكنه لا يكون على سبيل الوحي وحي الرسالة بل الإلهام والإذن والأمر كما بينا بأن ربك أوحالها ويستفاد من هذه السورة كمال سلطان الله هذه الأرض على عظمتها واتساعها تذعن لخالقها بل يوم أن خلقها مع السماوات أذعنت في أي آية ها؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين سبحان ربنا ويستفاد من هذه السورة ثبوت الحساب يوم القيامة وذلك في صدر الناس ورجوعهم منه أشتاة ويستفاد منه من السورة أيضا انقسام الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فريق رابح وفريق خاسر خسارة ليست بعدها خسارة ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان سيرى عمله سوف يراه بعينيه بل سيراه في قبره قبل ذلك وفي الحقيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث البراء بن عازم وهو في مسند أحمد وغيره بسند صحيح أنه إذا كان في قبره يأتيه رجل حسن الثياء كان المؤمن الصادق جعلنا الله وإياكم منه يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح من أنت أنت وجهك الذي يأتي بخير يقول أنا عملك الصالح أبشر هذا اليوم الذي كنت توحد نسى الله أن يجعلنا ويكم منه وأما الآخر فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح المنظر منتن الريح من أنت فوجهك هذا الذي لا يأتي بالشر أبشر باليوم الذي يسوءك من يوم أن ولدتك أمك هذا يوم العذاب فتبدأ الحصرات وتبدأ الندامة ويبدأ الصراخ والعويل ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان قد حفظ ربه عليه جميع الأعمال صغيرها وكبيرها حسنها وقبيحها وبالتالي ينبغي عليه أن لا يحتقر عملا وينبغني عليه أن يحاسب نفسه قبل العمل حاسبوا أنفسكم كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر على الخير لماذا لم تزدد منه وعلى الشر إذن هي كثيرة المحاسبة لصاحبها تحاسب نفسك على ما ستعمل لا تحتقر شيئا لا تقول هذه والله لا شيء هذه ما فيه شيء حتى هذه كذلك نام حتى هذه لأنه سبق لنا في سورة القارعة أنه بحسنة واحدة قد ينجو الإنسان ينجو برحمة الله ويفوز برحمة الله وبسيئة واحدة قد يهلك إذا لم تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويستفاد من هذه السورة عظمة الموازين والمعايير يوم القيامة حيث أنها تعتبر المثاقيل الصغيرة الحقيرة التي لا يعدها الناس شيئا لكن هذه تعد أما الحسنات فتضاعف وأما السيئات فلا تضاعف بل تمكث كما هي مسجلة رغب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الصدقة فقال الإنسان إذا تصدق فإن الله يقبلها منه وينميها ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره الصغير وحصانه الصغير يربيها وينميها فيأتي يوم القيامة فيجد جبال من الحسنة فيقول يا رب ما هذه قل هذه الصدقة التي تصدقت بها تبتغي بها وجهي الله أكبر هذه بعض الفوائد التي يمكن الخروج بها من هذه السورة الكريمة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام اللهم ارزقنا وإياكم حسن الختام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معا شنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معا دنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أنقذنا من الأهوال والأفزاع يوم نلقاك اللهم أنقذنا من الأهوال والأفزاع يوم القيامة اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم يا ربنا إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن الفقراء إليك البؤساء إليك المنطرحون بين يديك الفقراء لرحمتك ومغفرتك ورضوانك تعلم أن فينا من يبرزك بالمعاصي تعلم أن فينا من يعصيك في الخلوات أو في الجلوات تعلم أن فينا لا يقدرك حق قدرك فينظر إلى المحرمات ويسمع المحرمات ينظر إلى الأفلام الهابطة والسور الداعرة ويتكلم بما يغذبك اللهم يا ربنا أسر على هؤلاء واصلح أحوالهم وأصلح قلوبهم اللهم لا تفضحنا وإياهم اللهم لا تفضحنا وإياهم اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم اجعلنا ممن يصدر من أصحاب اليمين واجعلنا ممن يصدر بعد الحساب إلى الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وجعلني وإياكم ممن يكون له القرآن شاهدا له لا عليه بمنه وكرمه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين